أحل لنا فند البحر وقامه مكارلكم علسيا وانت حر ما ليف فند البر ما دمتم حرم اتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكهبة البيت الحرام لَ أن النَ الله غأ لَ ماقف سمات وَما في الأظأَ النَ الله غَ شيء مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَنَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ تنفن كنثرت الخبيث تنفن فالله عنها والله غفور حليم قد لا ج la wom Ba tisائ banتي last la ح ي la ki Bi kanفm dengu